وَإِذْ أَْ جَينَكُم مِن آلِ فِي الرعَعونَ يَسُمونَكُمْ سُ العذاَابِ يُقَتِلونَ أَبَنَاكُم يُقَتِلونَ أَبَنَا أَكُمْ وَيَسْتَحيونَ نِسَ أَكُمْ ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليله واتممنا بعشر فتمم ميقات ربي فتمم ميقات ربي 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِقَاءَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخور وموسى صعيقا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 من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.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 حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون